وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْلِيمٍ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أَنَّ لَهُمْ avant وَلَنفُمْ فِي ذَٰلِكَ الضَّالِّينَ مُفْتَرَدُونَ وَنَفُمْ فِي ذَٰلِكَ خَادِدُونَ إِنَّ اللَّهَ لا يستحي قريب من سلم ما باع فما فانقها فم فَفَرُّ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرٍ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ أولئك هم الخاسرون أيف تكفروا نبي وحيكم <تصفيق> وهو في كل شيء إن